سامعهم من عراف تقيم المصارع في السوق المصارع اللي هي المقاتل والمهالك ارسل اللي بتقدمه للمحتاج ربنا سبحانه وتعالى وهو يرسل السلام يحاسبه سبحا طلع حسين يا عم بلا راح لفلان يلا انت شناجي انت مين انا المدفعيه المضبر البلاوي اطلع يا ساعه جاب الى يوم القيامه هو حاول ينزل والصدق وقعد له دفاع جوي اه يلزقوا في الصراع لغايه الراجل ما يموت يدخل الجنه وربنا خطف عنه اه امال ايه امال ايه طيب وايه كمان وصدقه السر تطفي غضب الرب سبحان الله ان قرش اللي تحطه بينك وبين المساكين كده تغمزه بس في ايده ده يطفى غضب الله عباره عن ميه بارده تنزل على الغضب تطفيه بس المهم مش كل ما تلاقي بقى المساكين ماشي تشوف فلان اللي ماشي الناس ده اهو اهو ده والله جاني ما كان عنده اشك في ها مديت ايدي يا جدع 4 جنيه قلت له خد اللي ده انا ما عنديش همس قلت مديت لي كمان يا جدع في 10ات قلت له هات فول وكل اللغة ها؟ لا. لا. لا يا جدع وروح لغه ابو سريع دي لا في ده صدقه لك لها اداب عند الله الا تفضلوا صداقاتكم بالمنن والاذى ده انت لو عرفت الحقيقة بعد ما تد للمسكن السبقة تقول له متشكريين. انت اللي تتم الشكر تعرف ايه? لان لو ما خامش المسكن كنت حتدخل الجنة على حساب مين? والله والله ايكي اي اعمى محمد? الفكين حتدخل الجنة على حساب مين? على حساب عم عبدالوة? لا على حساب المسكن. ها? على حساب المسكن? لا لو ما خامش هو فلا خلق عمى الزكين. كنا حلق عمى مين. ها? يا دور ربين اجعلهم سبب من اسباب النجاة. من اسلام النجاة قال مش ان للفقراء دولة? قالوا دولتهم يا رسول الله قال اذا حشر الناس في صعيد القيامة قال الله الفقراء انزلوا الى اهل موقف فمن تصدق عليكم في الدنيا بصوقه واخوى الله الى الجلة فقد شفعتكم اليوم فيه والله يبقى كل واحد يقول يا رب يا رب يا عم فلا انت افتكرني افتكرني النهاردة اه? مصد تلاقي واحد واخدك من ايه دك يقول له كان لا مش انت اللي اديتني في الدنيا مرة جلبية ايوه يا عم ايه حصل ايه يا عم ايه حصل ايه تحت السكين الربنة والله دي كانت من الحلاب يقول له بلا تعام عايز تعال تعال تعال بس مش تعال بتاعتك الحرم حافظ ايه اتقان يا بطلب المحر <تصفيق> يقول له تعال عشان اوديك الجنة انا سفيعك اليوم اه انا سفيعك اه وحي بالله والسلطة رحم تزيده في الامر. سبحان الله. تزيده في الامر. اه? اللي هو فيه عمر بيزيده عمر بيمقص. الامر راح. بس الزيادة هنا زيادة ببركة. فمأني ايمان. هدوب. ما في واحد بيقضى ايام قل لها. في شقاء. قيم قبل الفجر مش عشان يصلي عشان يلحق قطر الصحافة. عشان يلحق الثقه اللي حطاره في المزاد او في المناقصه اي ام بدري عشان يحضر المحكمه بتاع الاموال يشوف الكمبيالات ويشوف الديون اي ام بدري عشان يروح الجبان يشوف الحجز اللي هيقرر عليه ايه وهيعمل استرداد ودعوى حجز اه وفي واحد يقضي عمره اليوم ابرق من 1000 سنه الا اللي ما بيشوفش 100 سنه 10 54 سنه ما لها فيها صدق الارض علمها ابو حنيسة قال ركاتين في جو في الكعبة قرأ فيهم القرآن الكريم كله. قرأ فيهم يا اخي. وربنا يدارك. وربنا يدارك. ايدي واحد يقول له كه يقرأ القرآن كله في ليلة ايقرأ في ليلة. ويقسم بالله اني ورد في القتل الصحيحة اني فالاسم من اصحاب النبي كان يقرأ القرآن مر سلسل اليوم. مرة بالنهار ومرة بالليل. عنده ربنا يبارك في العمر عنده يصلي العشاء ويبدا في الركعتين ما يدمش الفجر عليه الا هو بيقول من الجنه وان هو ليه مش حافظ القران انت ما دام حافظ القران حفظا جيدا طب ما انت حافظ من طلع في المدرسه تفتح باب الحديث في الشريف ديابه انت ما انت حافظ هيمشي مكه اه? اذا مش خطوطين يقول لك ادي بريس انكف. اه واع. اشعر فيك البنزين ايه? اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه النور ده من الارب عمران انطرق في القرآن دي السهل للشمس في ضعاها. صورة الروحة بتزود العمر بتدرك فيه. بتهدي السر. كنا كنت فايت تفوت على اختك كل سنة وانت طيبة. اه شوية اللي قماش دولة عشان الصف داخل كل سنه وانتي طيبه ال10 جنيه دول ال10 اللي عارف ان عارف بياخدهم جميع ها كل سنه وانتي طيبه خدي يا اختي انا كنت فايت لقيت كده شويه رز في الجمعيه واخدت برضه جبت لك كيسه هو ب10 الحجات دي عند الله والله العظيم الملائكه نفسها بتفرح بيه لو انهم لا بياكلو ولا بيشربوا وعمرك ما جيت الملائكه حاس انما يفرحوا بيه سبحان الله طب بتفرحوا بيه يقول لك لان ربنا فرحان بيه احنا بنبص حاجة كتير قوي صورة الرحم دي الله كل السلام والطيب عمره اخد حتة القماش ده انا جبت للاولاد قماش قلت امي لا بد ان يتحدث ثقيله وغاليه وكويس يا سلام لما تقولك روح يا ابني ربنا يحبب في قلبه حتى الحصى في ارضه حاجه جميله الدعوه دي لا تقدر بمال او قماش فيه بتاع ايه حاتم فتح لك ابواب السماء وربنا هيباركك والواد اللي بياخد درس ربنا هو اللي حيد له درس واعلمه وحي لجاحه. والبنت اللي ما تتوصى بلحبات لها ورد ابن حلال. يا التسرقة مش كل يوم التامية عند المأزول. طلع لها الورقات. لا حقيقة هتسبت. كل ده السبب ايه? سبب الرحم. او ما ياخد سبب تقول عمر راح التمهرة فينا بيقول ايه? بعد ما تسمعه السبب على الحلال النبي. والله قلقكم من تراب ثم من رطبه ثم كع لكم اثواقه وما تحمله من رطبه ولا صحوه الى بحر وما, وما يغمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يثي يبقى, يبقى ولا ينقص من عمره الا لكم ليه انت ما تعرفش ان كل يوم بيفوت عليك بيكتبلك في صحيفه القدر ناقص من عمر فلان اليوم يومه في خانه كده للطرح ها هيعيش 63 سنه 64 سنه كل يوم يمضي ينزل يوم من ال 63 في خانه الطرح يبقى انت انت من اول ما اتولدت وانت في الناقص اول ما اتولدت انت يمكن بتفرح وانت بتحفى ورائك النتيجة الصبر سوى الثلاثتاشر النهاردة اه اه ايه بسعد السبعتاش هديهم على الابد اه اه اه والله لو علمت الحقيقة لا بسيط ايه والله مش كده يا عم حمد اه يا سلام يا سلام على اغسطس يا اخوه ده شهر وحش فيه الجنه يوطس اه ابدا ده انت كل وراء بتحفى عباره عن الف طوب هد من قصر العمر كل يوم يمضي عليك قرب لقدمك من باب القبر يبقى في عمر في كتاب والتنزيل من العمر مكتوب في كتاب لغايه ما يبلغ الكتاب اجله يبقى خلاص دفنت المعاش يا ملك الموت يلا خد اذنك وروح هات فلنا هنا يا فاكر اتكلم قال له امال ايه هاتوا بقى ما خلاص ملوش حش هنا ملوش حش هنا يبقى معاشه هنا انت عارف الميت هو من شده الخشب ساعات بيرجع لورا وساعات يوقف وساعات يتقل وساعات يجري انت عارف العماله دي كنا ليه لانه مكتوب له برضه في الكتاب بتعرف انا انه ما ينزلش القدر الا في الساعه الفلانيه مش ممكن لا يتقدم ولا تاخر عنك حتى نزول القاضي بستنى ها عشان لما ينزل تكون الملائكه مستعده خلاص يجي واحد يقول لك يا اخي طب الملائكه هتكف على مين ولا مين ممكن 1000 ماتوا في ساعه طب ما هو بقى يعلم جنود ربك الا يقول يا ابو ملك الموت هكفع علني هنا ولا في القطرى ولا في امريكا مليون مات انت كنت مفكر ان ملك الموت يعمل المساله كده لو قلت كده يقعد معاك انت لوحدك ملك الموت يا سيدي زي بابور بالكهربا بتاع القاهره زران هو حد يطلع البلد ده اصلا ثاني يبص يبص بوشه على رحمه الارض كلها والله ياخدهم كلهم في صفر لا قدر الله لو بص بص